موسوعه النابلسي للعلوم و ل ا س ل ا م إِنَّا في شك منا إليه قالت أَفِي شَكٍّ موسوعه النابلسي إ ي ه م ت وَصُلُهُمْ ا ل ل ه شَكٌّ فَاطِرِ ا ل و م ا و ا فَاطِرِ ا ت ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ا م ي د ع و ه 「ついに」 لنخرجنكم من أ ر ض ن ا أ و لتعودن في ملتنا ف أ و ث ى إ ل ي ه م ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم ا ل أ ر ض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف و ع ي ي وفيه ا ل م و مكان و م ا ه و ا م ن و ر ا ه ع ب ل ي ل م ث ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ب ر ه م أ ع م ا ل ه م ك ر ا د كرماد اشتدت به ا ل ر ي في ي ف و م ع ا ه 「なぜならば」